واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اننا للتو قد فرغنا من موسم من مواسم الطاعات احسن فيه من احسن وقصر فيه من قصر وهذه الايام والليالي عبر واعمارنا ايها الاخوه تمضي ولا تنتظر وقد روى الامام احمد وابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا انبئكم بخيركم قالوا نعم قال خياركم اطولكم اعمارا واحسنكم اعمالا عمر الانسان ايها الاخوه الكرام كدح في كدح يكدح حتى يلقى الله يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه عمر الانسان كدح في كدح الحياه لا بد لها من نهايه ونهايه الاحياء الموت انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ايها الاخوه المؤمنون الناس متشبثون بالدنيا الا من رحم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر رواه الشيخان ايها الاخوه المؤمنون ان العاقل لو تامل في النصوص الشرعيه والسيره النبويه لنتبه من غفله ربما لم ينتبه لها ولا قصر امله واحسن عمله كثير منا ايها الاخوه لا يتفطن لهذه القضيه يمر عليه العام والاعوام ويتكلم عن سرعه مرور الزمان لكن ليس لذلك اثر عليه السعيد ايها الاخوه من يستدرك ما فات وان يستثمر ما تبقى من العمر ايها الاخوه لو سالنا انفسنا كم ضاع من اعمارنا نسال الله تعالى لنا ولكم العفو والصتر يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن ادم انما انت ايام اذا مضى منك يوم مضى بعضك عمرنا ايها الاخوه اعمارنا حجه علينا فافق يا عبد الله من الغفله فان نبيك صلى الله عليه وسلم يقول من عمر من امتي 70 سنه فقد اعذر الله اليه في العمر ويقول عليه الصلاه والسلام اعمار امتي ما بين ال60 الى ال70 واقلهم من يجوز ذلك يقول قتاده رحمه الله اعلموا ان طول العمر حجه فنعوذ بالله ان نعير بطول العمر ثم تلا قوله تعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ويقول الحسن رحمه الله لقد اعذر اليك ان عمرك 40 فبادر المهله قبل حلول الاجل اما والله لقد كان الرجل فيما مضى اذا اتت عليه 40 سنه عاتب نفسه اما عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقد قال قولته قال لقد تمت حجه الله على ابن الاربعين ثم مات رحمه الله وعمره 40 سنه عمر بن عبد العزيز هذا الاسم هذا الكيان الشامخ ما عاش الا 40 سنه والله يا اخوه ان مرور الايام عبر وعظات تمر بنا الايام تترا كانما نساق الى الاجل والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر فكم مات لنا ايها الاخوه من اقران وكم مات لنا من احباب هبني بقيت على الايام والابد ونلت ما رمتم من مال ومن ولدي ما لي برؤيه من قد كنت الفه وبالشباب الذي ولى فلم يعدي المزيه الوحيده ايها الاخوه لطول العمر هي الاستثمار في العمل الصالح والا والله فهو كما قال السلف مصدر تعيير نعم اولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يقول عليه الصلاه والسلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله حديث صحيح رواه الامام احمد وغيره وهذا ايها الاخوه فيه والله ما فيه من حال بعض الناس الذين يبلغهم الله 60 و70 و80 وحالهم مع الله مزريه حالهم مع العبادات شيء مؤسف كلما تقدم بهم العمر تعلقوا بالمال اكثر وتعلقوا بالدنيا والشهوات اكثر وهذا والله من قله التوفيق دخل سليمان ابن عبد الملك مسجد دمشق فراى شيخا يزحف لا يستطيع المشي يزحف الى الصلاه فقال يا شيخ اي سرك ان تموت قال يعني انت على هذه الحال الست لو مت ارحم واحسن وبعض الناس اذا راوا شخص يعني رجلا مريضا او حتى بعض الناس بالعاميه يقول الله لا يحسر فلانا ترى هذا خطا يا اخوه بعض الناس اذا مرض الانسان مرضا شق عليه قالوا نسال الله الا يحسره يعني نسال الله ان يميته هذا خطا هذه الامراض وهذه العهات كفارات وانظروا الى الاجر العظيم الذي يصب صبا على المريض في كل يوم ياتي يوم القيامه اناس ابتلوا فيتمنون يوم القيامه ان البلاء لو كان اضعاف ما حصل لهم من الاجر العظيم الذي يجدونه عند الله هذه الدنيا ايها الاخوه هذه الدنيا لا تستحق هذا الاهتمام الكبير الذي يقبل الناس عليه فقال سليمان لهذا الشيخ الذي يزحف يا شيخ اي سرك ان تموت قال لا قال ولما وقد بلغت من السن ما ارى فماذا قال الشيخ قال ذهب الشباب وشره وبقي الكبر وخيره اذا انا قعدت ذكرت الله واذا قمت حمدت الله فاحب ان تدوم لي هاتان الخصلتان يقول لو لم يكن لي في هذا العمر المتبقي الا الا انني اذا جلست اقول لا اله الا الله سبحان الله واذا قمت او زحفت اقول الحمد لله على نعمه أن اني استطيع ان اتحرك انظروا الى الفقه ايها الاخوه وقيل لشيخ كبير كم اتى عليك شيخ تجاوز ال 70 وال 80 قالوا كم عمرك قال 10 سنين فظنه يسخر بهم او يتندر قيل لكيف انت شيخ كبير قال انا منذ 10 سنين من التوابين حياتي قبل التوبه يقول انا لا اعدها عمري الحقيقي منذ ان تبت توبه صادقه وقال محمد ابن عيسى البغدادي كان يقال ان عمرك ما اطعت الله فيه فاما ما عصيت الله فيه فلا تعده من عمرك وقال احدهم كان الرجل من اهل المدينه اذا بلغ 40 سنه تخلى للعباده الان الواقع ما يجتمع القلب على حب المال لدى كثير من الناس الا اذا بلغ ال60 واحيانا ال70 يقول ابراهيم النخعي رحمه الله كانوا يطلبون الدنيا فاذا بلغ ال40 طلب الاخره يا اخي المسلم كلما تقدم بك السن وجب عليك ان تضاعف الحرص على الطاعه وان تترفع عن المعاصي والاثام فان الشاعر لم يبقي لاحد شيئا حين قال ويقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتا اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا ممن طالت اعمارهم وحسنت اعمالهم وان يختم لنا ولكم بخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله هل نستطيع ان نحصي كم ضاع من اعمارنا في الغفلات في الجلوس فيما لا ينفع في مجالس لا خير فيها هل نحصي ما ضاع من اعمارنا في القيل والقال وفي جمع القرش والريال كم سهرنا ايها الاخوه في غير طاعه الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وحسره على سنين وشهور وايام راحت في غير طاعه الله الجنه ايها الاخوه لا تنال بالاماني الاماني دون عمل إنما هي رأس مال للمفاليس قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من ذور الله ولي ولا نصيرا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يا عبد الله تعالى ليالي كتفنا والذنوب تزيد وعمرك يبلى والزمان جديد وتحسب ان النقص منك زياده وانت الى النقصان لست تزيد ففكر ودبر كيف انت فربما تذكر فاستدع الرشاد رشيد يا اخي المسلم تجهز للقاء الله فهو ات لا محاله لا محاله ايها الاخوه هذا اللقاء لا بد منه يا من تجاوزت ال40 تخفف من الدنيا واستكثر من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا متاع يا من تجاوز ال60 اعلم ان بلوغك هذا السن ليس فيه مزيه لك الا العمل الصالح الا العمل الصالح فما نصيبك منه يا من تجاوز ال70 وال80 اصلح ما بقي يصلح الله ما مضى ايها الشاب لا تغتر بشبابك فان الموت لا يستاذنك وكم من من نظائرك وقرنائك ماتوا في سنك واصغر منك فلا تلتفت الى تسويل الشيطان فان سوف احد جنود ابليس كم من الشباب من يقول اذا سمع مواعظ وقرا الايات يقول ان شاء الله ساتغير ساتحسن وهو لا يدري ان قبره قد حفر وهو لا يدري وكم منا ايها الاخوه لا يعلم ماذا سيحدث له بعد لحظه هذه الدنيا ايها الاخوه كما قال احد السلف هذه الدنيا لا تستحق نقل اقدامك فيها فكيف تجري وراءها هذه المواعظ ايها الاخوه كلنا بحاجه اليها والانسان ايها الاخوه دون تذكر فانه قد يسير سيرا لا يعلم اين جهته ولا مصيره والله تبارك وتعالى انزل هذا القران للعبره والعظه قال الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب في رمضان كثير من المسلمين كانوا يتلون كتاب الله وبعضهم ختم مره ومرتين فليسال نفسه ماذا جنى من هذه التلاوه كم مر عليك من الايات التي فيها ذكر الاخره وفيها ذكر تعظيم الله واسماؤه وصفاته ما اثر هذه الايات علينا بعد ان خلصنا وانتهينا وفرغنا من هذا الموسم العظيم موسم رمضان لا شك ايها الاخوه ان اعظم مؤشر هو حال الانسان بعد هذا الشهر فان كان الى الاستقامه اقرب فقد استفاد باذن الله وان كان الحال رجعت كما كانت وربما اقل ف لينقذ نفسه الان قبل ان ياتي يوم لا يستطيع فيه الاستدراك نسال الله تعالى لنا ولكم التوبه الصادقه النصوح انه على كل شيء قدير اللهم ارزقنا قبل الموت توبه صادقه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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تنصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في بلاد الشام اللهم انصرهم في بلاد الشام اللهم انصرهم في بلاد الشام اللهم عليك بطاغوت الشام وجنوده اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب اللهم اهزمهم وانصر اخواننا عليهم انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين